الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث فيما يستخرج من الهدايات من هذه الآية الكريمة في أواخر سورة البقرة وهي آية الدين أطول آياتها يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل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 وعدم النقص والبخص من ذلك بين الحكم حال كوني الذي عليه الحق لا يستطيع أن يمل هو إما للسفه وإن كان الذي عليه الحق هذا هو المدين سفيها وهو الذي لا يحسن التصرف أو ضعيفا فالضعيف كالصغير والمجنون أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل الوليه بالعدل لا يستطيع أن يمل لخرس ولعلة تقوم به يمتنع معها الإملال لا يستطيع أن يملي لأنه لا يستطيع الكلام أو لأنه لا يبين أو نحو ذلك ففي هذه الحال فإن الذي يتولى الإملاء عنه هو القائم بأمره وليه فهذا الولي سواء كان الوالد أو غير ذلك يملل وليه بالعدل يؤخذ من هذه الآية الكريمة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعد. تأمل قوله تبارك وتعالى إذا تداينتم بدين ومعلوم أن التداين والمداينة إنما يكون بدين فلماذا ذكر الدين إذا تداينتم لم يكتفي بقوله إذا تداينتم فهنا قال بدين هذه الإضافة لها فوائد منها أن ذلك يصدق على القليل والكثير إذا تداينتم بدين فهي نكر كما ذكرنا في الليلة الماضية في سياق الشرط فهي للعموم كذلك تفيد التوكيد إذا تداينتم بدين كذلك أيضا لإعادة الضمير إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه اكتبوا ماذا؟ الدين يعني لو قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوه ضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى غير مذكور وإنما مفهوم من السياق الذي هو الدين لكنه صرح به هنا ليكون مرجع الضمير إليه إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فهنا لو لم يذكر لقال فاكتبوا الدين كذلك أيضا بقوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى يعني محدد تسمية الأجل ومن هنا أخذ بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله حكما وهو أنه يجب تحديد الأمد لهذا الدين وكذلك فيما يتعلق بالسلم أن يحدد ويقول مثلا بتاريخ كذا في يوم كذا في شهر كذا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى والجمهور فيما يتعلق بالسلم أنه يصح هكذا إلى وقت الجذاذ مثلا يعني وقت الحصاد يعني يقول له مثلا خذ هذا المال والوفاء يكون من الحب أو من التمر في وقت الجذاذ من الحب في وقت الحصاد وقت الحصاد معلوم، وقت الجذاث أيضا معلوم، وهذا هو الأقرب، أنه لا يشترط التحديد اليوم تاريخ، وإنما يكفي إلى وقت الحصاد إلى وقت الجذاث، فذلك معلوم لدى الناس، وهذا الذي عليه تعامل الناس منذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، لكن الإمام مالك رحمه الله فهم من هذا ضرورة التسمية ولأن ذلك يقطع النزاع. كذلك أيضا فاكتبوه كما ذكرنا في الليلة الماضية فهم منه بعض أهل العلم وجوب الكتابة ولكن ذكرت أن ذلك لا يجب لأنه يوجد ما يصرف هذا الأمر الصريح من الوجوب إلى الاستحباب بنفس هذه الآية كقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه يعني يكفي عن الكتابة والإشهاد في البيع كذلك أيضا فيما يتعلق بأسفل الرهن حيث لا يوجد الكاتب يستعادوا عن ذلك بالرهن وغير هذا على كل حال من القرائم كذلك أيضا هنا يؤخذ من هذه الآية فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب بينكم فهم منه بعض أهل العلم أن الحضور للطرفين وقت الكتابة أن ذلك مطلوب من أجل لا يقع تدافع ولا اختلاف لأنه قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل فهذا المقترض المدين يملي بحضور صاحب الحق بحيث لا يقول أحد فيما بعد بأنه كتب شيئا لم أطلع عليه كتب شيئا لم أقره عليه كيف لم تقر عليه وليكتب بينكم كاتب بالعدل لاحظ دقة هذه النصوص دقة هذه الشريعة مما يدفع الشر والخصومات وانظر كثرة المرافعات في المحاكم حتى صار القضاة لا يستطيعون أن يدركوا الفصل بين هذه الخصومات إلا بآجال بعيدة ربما القاضي يجلس في اليوم الواحد يقضي في ما يقرب من إحدى عشرة قضية مع أن المعروف في متوسط القضايا في العالم أنها سبع جلسات وهؤلاء يجلسون قريب من الضعف ومع ذلك ما يدركون يحتاج إلى مواعيد لكثرة الناس كثرة المشكلات كثرة الدعاوى، وكثرة الخصومات وللأسف قد تجد كثيرا من هذه الخصومات بين القرابات وأفراد الأسرة الواحدة بل بين الأب وابنه والأخ وأخيه وهنا قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل كما ذكرنا في الليلة الماضية أن الكاتب من غيرهما ما قال وليكتب أحدكما دفعا للتهمة لألا يقول هو كتب وتزيد أو أنه نقص أو نحو ذلك يكتب طرف ثالث هذه الكتابة وليكتب بينكم كاتب بالعدل كاتب هو معلوم الذي يكتب كاتب ولكن هذه تفيد التأكيد وإلا فقوله وليكتب بينكم كاتب كذلك أيضا فليكتب كل هذا يدل على الكتابة وجود الكاتب هذه الكتابة لا تكون بدون كاتب لكن هنا في ذكر الكاتب سيما مع ذكر العدل يدل على ما يطلب في هذا الكاتب من أن يكون عارفا بالكتابة، عارفا بضبط هذه الكتابة بحيث لا يوجد فيها خلل لا من جهة القوالب النفضية ولا من جهة المعنى المحتوى المضمون، فتكون كتابته على حال من الضبط والإتقان فلا حاجة لاختلاف فيما بعد بتفسير بعض الألفاظ المجملة أو وجود ثغرات. في هذه الكتابة تفتح باب الاختلاف يكتب بينكم كاتب بالعدل ويدل أيضا ذلك تنكير في الكاتب أن ذلك يتأتى من أي كاتب يكون ضابطا عارفا بالكتابة فهي ليست متوجهة لمعين من الناس ليكتب بينكم كاتب بالعدل وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية ليكتب بينكم كاتب العدل. أن هذه الكتابة تكون على وفق الشرع لأن هذا هو غاية العدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام تقول الكتابة موافقة لشرع الله تبارك وتعالى وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا يأبى كاتب كاتب هنا في سياق إنه لا يأبى كاتب فهي للعموم يعني أي كاتب كما أن ذلك يتحقق بأي كاتب يحسن هذه الكتابة ويضبطها صوف بالعدالة كما قلنا للملازمة بين المطلوب ومن يتحقق ذلك به إذا كانت الكتابة بالعدل فهذا يقتضي أن يكون الكاتب عدلا كذلك أيضا هنا حينما أمر قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل جاء بما يؤكد ذلك بالنهي ولا يأبى كاتب هو مأمور بالكتابة ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فنهاه عن ذلك والأصل أن النهي للتحريم. فإذا احتيج إليه في الكتابة فلا يجوز له أن يأبى أن يمتنع لكن لا يضار كما قلنا في التفسير في التعليق على المصباح المنير وكذلك أيضا في على التسهيل وكذلك أيضا في هذه المجالس في الكلام على قوله تعالى لا تضار والدة بولدها وقلنا إن المعنى هنا من جهة التصريف لا تضار يعني لا يصدر منها الضرر يعني لا تضارر هي تضارر الزوج وأهل الزوج بسبب الولد تلحق بهم الأذى والضرر بمطالبات لا تنتهي وكذلك أيضا لا تضارر هي لا يقع عليها الضرر بسبب الولد كأن تطلب منها مطالب مجحفة وتؤذى بسبب هذا الولد ونحو ذلك وهنا أيضا نهي الكاتب والشهيد ولا يضار كاتب ولا شهيد لا يضار لا يصدر الضرر منه هو بسبب الكتابة يبتز هؤلاء الناس مثلا لمدرة الكاتب أو يماطل وتضيع الحقوق كذلك لا يوقع عليه الضرر ويطالب الكتابة في وقت لا يتهيأ له ذلك فيه مثلا ينقطع عن مصالحه وأشغاله التي تفوت أو يكون في حال من المرض أو التعب أو نحو هذا لكن هو مأمور بالكتابة منهي عن الامتناع عنها ولا يأبى كاتب أي يكتب كما علمه الله كما علمه الله كما أشرت في الليلة الماضية أنه يتضمن معنيين المعنى الأول كما علمه الله أن الكتابة تكون على وفق الشرع وأن هذه الكتابة تكون صحيحة في حال من الضبط والإتقان كما علمه الله لا يكتب على خلاف الشر المعنى الثاني كما علمه الله أي أن ذلك بإزاء هذه النعمة شكرا لها فيقابل هذه النعمة لتعليم الله له بالإحسان إلى الناس وبذل هذه المهارة وهي الكتابة لمن يحتاج إليها فتقضى الحاجات حاجات الناس فذكره بهذا على هذا المعنى كما علمه الله ذكره بنعمته عليه من أجل أن يقوم بشكرها فينفع الناس وهكذا كل من أعطاه الله نعمة فينبغي أن يشكر هذه النعمة ومن شكر هذه النعمة أن يحسن إلى الناس إن كان ذلك من المال أعطاه الله المال الغنى وأحسن كما أحسن الله إليك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فيعطي للناس لأنه أصلاً إنما حصل هذا المال من أين؟ من هؤلاء الذين في المجتمع أفراد المجتمع الفقراء وغير الفقراء الذين يتعاملون معه ويشترون منه وإلا لصار كاسدا في تجارته أليس كذلك؟ صارت تجارته في خاية الكساد لو توقف الناس ما يشترون لو قاطعوه أسبوعاً انتهى فإذاً هو من اين يجد هذا؟ الربح والكسب من الناس فالناس هؤلاء لهم حق عليه والعجيب أن قرأت في أحد. الغربيين الذين لديهم ثروة فذكر أنه يذهب بنفسه كل نهاية أسبوع إلى الأحياء الفقيرة ويقوم بالتوزيع على الفقراء بنفسه يوصل ذلك إلى بيوتهم رجل كافر يعلل هذا يتكلم أنه ليس له أي فضل في هذا الأمر يقول لأني إنما حصلت هذا المال وهذه الثروة لأن هؤلاء الناس هم الذين يشترون وبذلك تقوم التجارة ويتحقق الربح والكسب الرجل هكذا يفهم فيرى أن لهؤلاء حقا في هذا المال فيذهب إليهم ويعطيهم بنفسه كل نهاية أسبوع لا يكل ذلك إلى عاملين عنده بل يذهب بنفسه هو ويرى أن هذا من واجبه ويعطيهم كثيرا يعني أكثر من نسبة 2.5% التي نخرجها في السنة مرة ويجادل فيها بعض الناس فيها زكاة أو ما فيها زكاة جذل تشعر أن بعض الناس كأنه كالشريك الشحيح الذي يخاصم ويجادل وينقر في كل حلله. كذلك أيضا يأخذ من هذه الآية تذكير بالنعم ذكرنا هذا التاجر لكن كذلك من أعطاه الله عز وجل نعمه هذا الإنسان الذي أعطاه الله عقلا ورأيا وخبرة في مجال من المجالات يفذل للناس الاستشارات يقدمها لهم مجانا. هذا الإنسان الذي علمه الله عز وجل العلوم الشرعية وفقهه في الدين ينبغي أن يعلم الناس ويبذل ذلك لهم ولا يبقى كأحد هؤلاء العام لا ينتفع به ولا يبذل ولا يقدم وجيران في الحي ما يستفيدون منه هذا لا يجوز ما فائدة هذا العلم والتعليم عليه أن يعلم الناس ويقدم لهم هذا الإنسان يتعلم الطب الناس بحاجة إليه هذا يريد أن يستشير هذا مريض هذا ما عنده ملف في المستشفى هذا ما عنده قدرة الوصول إلى الاطباء نحن هو اتصال استشارة هل هذا الدواء مناسب او غير مناسب هل هذا الألم ينفع معه العلاج الفلاني او لا ينفع ماذا أصنع الأشياء الشائعة اللي لا تحتاج إلى كبير بحوصات مثل الإنسان الذي يعاني من صداع او يعاني من فلوانزا او ماذا يأخذ ماذا يترك هذه الأشياء سهلة بسيطة هذا الإنسان مثلا في حيه في مسجده في كذا ينتفعون الناس الذين حوله ويكبر قلبه وصدره ويجد أثر ذلك عليه هو يزكو علمه ويدعو هؤلاء الناس تتضافر دعواتهم لا يدعون له وهذا من تفريج الكرب لأن هؤلاء الناس قد يكونون في كربة مع المعاناة والمرض ونحو ذلك لا يبخل عليهم وهكذا في كل صاحب نعمة عليه أن يتذكر نعمة الله عليه وأن يحسن إلى الناس كما أحسن الله إليه وكذلك في قوله تبارك وتعالى كما علمه الله دل على أن التعليم من الله تبارك وتعالى الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم علمك ما لم تكن تعلم يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا يخرج إنسان صفر فيتعلم فالله تبارك وتعالى هو الذي يمتن على خلقه بذلك كما علمه الله ثم إن هذا أيضا يورث التواضع يستشعر إنسان هذا العلم الذي عنده وهذه الخبرات وهذه المعارف وهذا الاطلاع الواسع وهذا إلى آخر أن هذا من الله ولو شاء لسلبه ذلك قد حدثني أحد أهل العلم من أذكياء العلماء عن أبيه يقول كان يستظهر الكتب الموسوعات الكبيرة في الفقه يقول يأتيك بالجواب ويحيل إلى الجزء الصفحة يقول لما تقدمت به السن صار يقوم من مكانه ثم ينسى لماذا قام يهم الحاجة صار إلى حالة من الضعف بعد تلك القوة الذهنية والقوة البدنية صار إلى حالة من الضعف سلب ذلك وصار ينسى لماذا قام إذا هم بحاجة فقام إليها قد يصاب الإنسان بداء علة تموت بعد خلايا المخ يصاب بجلطة يصاب أيضا انفجار في المخيخ أو غير ذلك بعد ذلك يصير إلى حالة من الضعف والعجز لا تخفى القضية ليست شيئا كبيرا هي شيء يسير فقط أحد هذه الأوردة أو الشعيرات الدموية أو دم يتجمد في عرق من عروقه بلحظة قد لا يستعى القيام وقد يغيب عن وعيه وقد صلى الله للجميع لسا يحمد ربه على هذه النعم اللي أعطاه فلا يصح أن يحمله ذلك على شيء من العجب والتعالي والتعاظم والغرور رؤية النفس ينظر إلى الآخرين والربما يتعالى على قرابته وأهل بيته وزوجة لا تتكلم معه وأولاده لا يستطيعون أن يتكلم البعض هكذا يعني يعيش في حال من لا يستطيع أن يتحدث مع أحد أهل بيته لا يستطيعون الحديث معه والبعض لا يجلس معهم على طعام هذا قد يقع من بعض الناس اللي عندهم مال كثير أو اللي يعتبر نفسه شخصية يعني منصب وجاه أو نحو ذلك لا يستطيعون انا أتحدث عن أشياء أعرفها أولاده يقولون لا نستطيع أن نتحدث معه لا يفاتح بموضوع لا يناقش بقضية لا يقترح عليه اقتراح إذا حضر إذا جلس لا يتكلم أحد لا الزوجة ولا الأولاد ولا البنات ولا غيرهم الكل صامت إذا أن يخرج هذه حياة أين حياة إيسا وسلم معاشرتها وتواضعة جارية تأخذ بيده تذهب حيث شاءت ف. هذا الكبر وهذا التعاظم وهذا إنما هو من رعونات النفس والواقع أنه لنقص العلم وإلا فكلما ازداد الإنسان علما ازداد إخباتا وتواضعا لله وللخلق انكسر لكن البعض لا يزيده العلم إلا غيا وصلفا وكبرا وتيها نساء الله العافية وهكذا أيضا المال قد يفعل ببعض الناس هكذا. خاصة المال الطارئ الغنى الطارئ الذي ورث الغنى من آبائه وأجداده قد يكون في حال من التواضع والغالب ما كأنهم أغنية أحيانا لكن المشكلة الذي يأسير إلى غنى فجأة فهذا نسأل الله العافية أحيانا ليس كل الناس تحول إلى شيء آخر المقصود أيها الأحبة عن الإنسان أيا كانت النعمة التي أسداها الله إليه أن يكون ذلك سببا للشكر والتواضع لربه وللخلق الإحسان إليهم كما علمه الله إذن لا يستشعر بالمنه والفضل على هؤلاء الناس وكذلك أيضا قال فليكتب نهاه عن الإباء ثم أمره بالكتابة ليكتب بينكم كاتب العدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علاهم الله فليكتب هذا كله تأكيد وذلك أن حفظ الحقوق نحو ذلك يتوقف على مثل هذه القضايا فلا يمتنع لا سيما مع قلة الكتابة في الزمن السابق حينما تقرؤون إبان البعثة الذين كانوا يعرفون في الحجاز الكتابه قد لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة في الحجاز صاعب اليد الواحدة تقرأ عن تاريخ الكتابة من أين جاءت بالتسسل بالأسماء فلان بمكة من فلان من الطائف من فلان في العراق أخذوها بهذه الطريقة أفراد ولذلك كان من الفداء في غزوة بدر للأسرة أن من كان يحسن الكتابة يعرف القراءة فإنه يعلم عشرة من صبيان المسلمين ثم يكون في كاكو هذا الفداء لقلة الكتابة وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتل عليهم آيات هذا القرآن ويزكيهم تطهير النفوس بالإيمان والطاعة ويعلمهم الكتابة والحكمة قالوا يعلمهم الكتاب يعني الرسم بالقلم الكتابة الكتاب والحكمة الكتاب القرآن والحكمة هي السنة هذا والمشهور بعض العلماء قالوا لا المراد هنا بصورة الجمعة يعلمهم الكتاب الكتابة. لماذا قالوا لسببين. سبب الأول أنها في مقام على للأميين والأمي هو الذي لا يعرف الكتابة ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت الكتابة وشاعت الأمر الثاني قالوا إنه ذكر الكتاب يتلو عليهم آياته قالوا من أجل أن لا يكون تكرارا والتأسيس مقدم على التوكيد أنا لا أقصد أن هذا القول الراجح لكن قول له وجه من النظر وإن كان الغالب في الاستعمال في ذكر الكتاب لا سيمة مع الحكمة أنه القرآن لكن ليس المقصود هنا بيان تحقيق ذلك وإنما المقصود تفتيق الأذهان وبيان هذه الهدايات وما تضمنه هذه الجمل والألفاظ من المعاني فليكتب فهذا يفيد التأكيد أكده بعدة مؤكدات أمر مرتين يكتب فليكتب ونهى عن الامتناع من الكتابة يتوقف هنا نأتي غدا إن شاء الله على الكلام قوله وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا إلى آخرين الله عز وجل ينفعنا ويياكم ما سمينا جعلنا وياكم مهتدين والله الله نبينا يقول هل يجوز اعطاء المال بنيه الزكاه مع التصريح او التعريض للفقير بانها هديه مراعاه لشعوره خاصه ان كان من ذوي القربه الجواب لا لا يقول لا يشعره بانها هديه بل يخبره انها زكاه الا اذا علم من حاله انه يقبل الزكاه او ليس عنده اشكال بل يطلب احيانا أو علم أنه يأخذ من الآخرين أو أنه يذكر حاجاته لهم في مثل رمضان معنا هذا يعرف الناس يخرجون الزكاة في رمضان فإذا علم أنه يقبل الزكاة لا حاجة لإخباره لكن إذا علم أنه لا يقبل الزكاة أو لم يعلم بحاله فيخبر أنها زكاة لأسباب منها أن الرجل قد يكون لا يستحق الزكاة فيعلم ذلك من نفسه الأمر الثاني أنه قد لا يقبل الزكاة لأنها أوساخ الناس يغسلونها عنه كما جاء في الحديث فمثل هذا لا يطعم. ويعطى ما قد يأنف منه ويتنزه عنه هذا أمر مشاهد يعني بعض الناس يأنف إذا قيل لها خذ زكاة ولو كان محتاجا يقول الرجل كان يعتبر نصاب الزكاة نصاب الذهب ولما قيل له إن الأحاضر الفقراء نصاب الفضل فيسأل عن السنوات الماضية يخرج فيها اعتبارا بنصاب الذهب هل عنه؟ إذا كان سأل من تبرأ الذمة بسؤاله فأخبره بهذا فليس عليه شيء وإن كان من عندي نفسي فإن كان مجتهدا مؤهلا الاجتهاد فذلك اجتهاده لا إشكال وإذا كان يفعل من غير سؤال فإنه ينظف السنوات التي كان عنده فيها النصاب يعدل نصاب الفضة أو ما يعدل النصاب فيما يجب فيه الزكاة باعتبار الفضة فإنه يخرج تلك الزكاة والذي يحسب هذه الحسبة المسألة بالخمسمائة ونحو ذلك كم تكون زكاته هو لو أخرج شيئا هكذا عن السنوات اللي راحت فإن لم يقع زكاة فهو صدقه هي كم الألف فيها وعشرين ونحن نتحدث عن 500 ريال. باعتبار نصاب الفضة في بعض السنوات إذا نزل سعر الجرام من الفضة تصل إلى خمسمائة يمكن النصاب يعني الحد الذي إذا وجد وجبت الزكاة فهذا الذي مسألة عنده في الخمسمائة أو نحو ذلك كم زكاته ثلاثة عشر ريال ونص أخرج مئة ريال عن السنين اللي راحت كلها يقول هل هناك صلاة تسمى الشفع وهل ينوي الإنسان الشفع الوتر أم ثلاث ركعات الشفع التي يسلم عن ركعتين هذه شفع والوتر الذي يسلم عن وتر ثلاث مجتمعة أو واحدة أو خمس أو سبع أو تسع أو احدعش يعني لا يسلم لا يفصل بينها بالتسليم لكن الإمام إذا كان سيصل الثلاث مجتمعة يخبر الناس من أجل أن ينوو الوتر لأن هؤلاء الناس ينوون شفعا أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقومون يوترون بركعة واحدة فإذا رد الإمام أن يصل الثلاث أخبر الناس ولا يجلس بعد الثانية للتشاهد إذا كان يصلي ثلاثاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشبه بالمغرب رجل لا يستطيع أن يؤدي العمر في رمضان إلا إذا أفطر فهل يقال إن الصيام عبادة الوقت فيكون عدم سفره وصيامه أولى من عمرته مع الفطر الجواب لا لا يقال هذا قال أل تتفضلون بكلمة الجهيل ولكن يرفعون في بالصلاح حتى إننا لا نعرف كيف نصلي لأصواتهم العالية والإنسان إذا صلى لا يشوش على من بجانبه والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن قراءتهم خلف إمامهم ثم ذكر صلى الله عليه وسلم قال أنا أقول ما بالي أنازع القراءة أو كما قال عليه الصلاة والسلام مثل هذا لا يشرع في رفع صوت بالذكر أو التسبيح أو القراءة أو نحو ذلك مما يحصل به التشويش على المصلين وبعض الناس يقرأ مع الإمام وهو يقرأ, يقرأ نفس الآيات وهذا لا وجه له وهو مأمور بالإنصاءة أصلا ويتحقق المقصود شرعا في الذكر والقراءة بتحريك اللسان والشفتين ولا يشترط أن يصدر منه صوت بالقراءة أو الذكر يعني إذا تحرك لسانه وشفته فإن هذه القراءة معتبرة شرعا وكذلك الذكر لكن هذا الذي يقرأ بقلبه أو يقرأ بعينه كما يقال من المصحف هذه لا تعتبر قراءة شرعا فلابد أن يجري ذلك في الهواء تحرك اللسان والشفتان فهذه القراءة الشرعية ولا يشترط قدر الزائد وهو الصوت ما يشترط فقراءته صحيحه ومجزية والله اعلم بعض الناس يظن انه لا بد أن يكون هناك صوت يسمع نفسه فيؤذي الاخرين